كم عيد ساداتي بكم عيد ساداتي بديح الالي بي احرار انا طفل كاجدادي احب الطهر فيا بشرا لي حبه ذخري بدنيا الناس ما الأخرى أنا طفل كاجدادي احب الطهر فيا بشرا علي حبه ذخري بدنيا الناس مع الأخرى اضاء العيد لنا فجرا أضاء العيد لنا فجرا ونعيد اليوم له ذكرا اضاء العيد لنا فجرا ونعيد اليوم له ذكرا بخم من عيد ساداتي بخمنه عيد ساداتي في الالي به احرى اذا حب الورا سر فحبي للولا جهرا سالت الله يبقيني واقضي في الولى عمرا اذا حب الورا سر فحبي تُالله هيبقيني وأقضي في الولى عمرى أضاء العيد لنا فجرا عيد سادتي بخمنه عيد سادتي سادتي حلبي احرى اعيد عيدك ابائي واقرأ للملا شرا فثني القول يحلو لي اضاء العيد لنا فجرا او عيد عيدك شَرَقَ فَثَنِّي القَوْلُ يَحْلُولُني أَضَاءَ العيدُ لَنَا فَجْرَا أَضَاءَ العيدُ لَنَا فَجْرَا بخم عيد سدادي بخم عيد سدادي تديح أضاء العيد لنا فجرا